وليس ذلك لاحد غيرنا فانذرتكم نارا تنتظر فحذرتكم ايها الناس من نار تتوقد ان انتم عصيتم الله لا يصلها الا الاشقى لا يطفئ حر هذه النار الا الاشقى وهو الكافر الذي كذب وتولى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 وما لأحد عنده من نعمة تجزى ولا يبذل ما يبدل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لا يريد بما يبدله من ماله إلا وجه ربه العالي على خلقه ولسوف يرضى ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم